الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى الله لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلْ يَا أَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي أَنَسْتُ آتيكم لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس قوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعه آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويكثر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي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 ما عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فنقض فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوه لوعد الله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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها تبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به, فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم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 من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أشد عذابا وأبطى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعطيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بطرت بما لم يبطروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثاث وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفا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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الطور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إذ لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاقوات للرحمن فلا تسمع الا همسا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يطاف ظلما ولا هطما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوتوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى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 وتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربط فتربطوا فستعلمون من أطحاب الصراط السوي ومن اهتدى